خرج النبي بعد ص ل اذان الفجر ل ل ص ل ا ة فوجد زوجته أ م المؤمنين ج و ي ر ي ة رضي الله عنها ج ا ل س ة تذكر الله جل وعلا فذهب وصلى وجلس حتى ارتفعت الشمس ثم رجع م ر ة أ خ ر ى إ ل ى أ م المؤمنين والشمس قد ارتفعت فقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ا ز ل ت على هذه الحال منذ أ ن تركتك أ ن ت لازلت تذكرين الله كل هذه الساعات قالت نعم يا رسول الله أ ن ا ج ا ل س أ ذ ك ر الله عز وجل ع ا د ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ه ل التقوى وقتهم كله ذكر الله جل وعلا فعلمها النبي كنزا من الكنوز كنزا من الكنوز قال قلت بعدك أ ر ب ع كلمات ثلاث مرات يعني ما ت أ خ ذ د ق ي ق ة لو وزنت بما قلت لوزنتهن يعني أ ث ق ل مما قلتيه في الساعات كلها وماذا قلت يا رسول الله لنتعلم لنحفظ لنردد لنحفظ أ و ل ا د ن ا لننشرها في ا ل أ م ة قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته حفظناها سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته قالها ثلاث مرات أ ف ض ل من ساعات ط و ي ل ة بذكر الله عز و جل و لهذا الله جل و علا يحذرنا أ ن ن خ ا ل الذين لا يذكرونه ولا لا تطع, تطع ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا